Inganishane Ya na ha ya na ha ya na ha ho ya ma al ha ya ma ya ma odam bhub baguad ensuj مجنون الجواد ارواح حويه طبعا بحر خداع الا بحنينه رفع الموج وشرعت تمشي السفينه عن بحر النبي ولا يقولون كل بحر بجماله ذايب مفتوح وبثالث محمد عنا يحجون للدنيا وأهلها قرت لعيون مرسى جواز الاهل احلى المراسي ما سته بالمول الأماسي الاماصي هذا ابن البابا ريان فدلك من سخاه شقالوا الوان حاتم يعرف انها اكرم انسان وبلنج العطا هو هو alwa wal زف التهاني مسلكك مني للجواد اعظام تحيه <تصفيق> من نبحر بمعناه معنى الاراده نتموج بعيناه شوق وسعاده من اول حياه تو قلبك ضم معجزات تحيرك كل عمق بصفاته يفتح انفار كل افق بسماء نوره بشرا هذا الجواد شلون صف محيطه ضاع بمحي كون شنبول يحيط عالقلب بس فنور الراحه شطآن والحب ناخد بصراره إيمان ينجلي تشوف بحبه غرقان والما يغرق بهالرحله خسره اذاك حبيبي وروح والموت وجروح زف التهانين Ya mal ya Ya Ya ya mal ya mal Ya ya mal Ha Ya mal Ho ya mal Ho ya mal Ya da' abgha laho shane Ya mal أعجاب بصفات اللؤلؤية <تصفيق> لا تحبس الأنفاس وأنت بمدارا خذ اكسجين حساس شوف اقتدارا شوف اللون يرسم روحه خدك بالقاع ويأشر بالبهجعل لك يا قلبك جواذي خذني بيدك شو بك انا باسمك اطلب لمبيك من تفتح القصده تلقى الاماني وينو لو لو لو قاف سابع المثاني اجمع لك الجواهر اللي يكفيك لا تطلع قد الله بحر يرضيك واحمد ربك الحبه ورد في والشبل للرضا قول الله يغني mag ma yirda kull al shouq